الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سنلتجئ اليوم وفي الدروس ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله بكتاب النكاح وما يتعلق بموضوعات النكاح من الطلاق و ا ل ر ج ع ة و ا ل ع ز ة والنفقه وما إ ل ى هنالك من الموضوعات ا ل أ خ ر ى ا ل م ت ع ل ق ة بهذا الموضوع والنكاح ككل ك ل م ة ا ص ط ل ا ح ي ة ل ه معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي أ م ا معنى النكاح في ا ل ل غ ة فهو الضم والجمع ومنه قولهم تناكحت ا ل أ ش ج ا ر إ ذ ا تمايلت وانضم بعضها إ ل ى بعض و أ م ا شرعا معناه الشرع أ و معناه الاصطلاح ي فهو عقد يتضمن إ ب ا ح ة وطء بلفظ إ ن انتاح أو تزويج أو ترجمته هو عقد ل فيه وقبول. يجري إجاب المرأة والرجل بين الرجل وقبول ووكيل بين المرأة ض م ن إ ب او تزويج أ و ترجمته والعرب يستعملون ا ل ن ك ا ح أو ك ل م ة النكاح بمعنى العقد وبمعنى الوطء هذه ا ل ك ل م ة وردت في الاستعمال قطعا وبالاتفاق بين جميع العلماء وردت, العقد وردت بمعنى العقد و ر د ت بمعنى الوطء يقال نكح إ ذ ا عقد ويقال نكح إ ذ ا وطئ هذا في الاستعمال بغض النظر عن كونه ح ق ي ق ة في أ ح د ه م ا مجاز في ا ل آ خ ر أ و أ ن ه م ج ت ر د بينهما والذي يميل المراد إ ذ ا قال ا ل إ ن س ا ن ن ت ح فكيف نفهم ماذا يريد من هذه ا ل ك ل م ة هل يريد الوطء ام يريد العقد الذي يميز هذا هو سياق الكلام والقرائن المحتفه به ف إ ذ ا قالوا ن ت ح فلان فلانا او بنت فلان أ و أ خ ت ه أ ر ا د و ا تزوجها وعقد عليها ل أ ن ه ليس من ا ل م أ ل و ف ولا من المستحسن أ ن يقال ن ت ح فلان بنت فلان أ و أ خ ت فلان إ ذ ا أ ر ا د و ا بذلك الوصف ما يضيفون ا ل ك ل م ة إ ل ى ا ل أ ب أ و إ ل ى ا ل أ خ أ و إ ل ى الابن ل أ ن في هذه ا ل ك ل م ة استقباح م س ت ه ج ن ة متطبعة غير م ر ض ي ة ف إ ذ ا قالوا ن ت ح فلان بنت فلان أ و ن ت ح فلان أ خ ت فلان أ و ن ت ح فلان أ م فلان فالمراد بذلك ا ل ع ق د ا ل ق ر ي ن ة هي التي رجحت معنى العقد على معنى الوطء في هذا الاستعمال واذا قالوا نكح زوجته او نكح لم يريدوا بهذه الوطر يريدون قالوا كلان امرأته الكلمة الا لانهم لا يريدون بها العقد بهذه لم لانهم قالوا مرأته. فما سميت مرأته الا نكح نكح ان كان امرأته سميت امرأته فما بعد معقودا ع ل ي ه ا ف إ ذ ا لم يكن مرادهم ب ك ل م ة نكح في هذه الحاله العقد و إ ن م ا مرادهم الوطء كل تعملت كلمة ا ل ن ك ا ح عند اولا ل العقد ع بمعنى ر ب س ت ع م بمعنى ل وقبل والذي يبيز المراد من الكلمة هو المراد الكلمة ا ل يبيز من ر ا المعتفة ء ه ه ذ ا كل م وأما موضوعها ة ا ل شيء ر ع فيه على ل ث القول ث ة أ ق و ا ا ل ا ل أ و ل وهو الاصح عند أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم جميعا أ ن ك ل م ة النكاح ح ق ي ق ة في ا ل ع ق د ومجاز في الوطن إ ذ ا أ ص ر ق ك ل م ة النكاح فيفهم منها ا ل ع ق د ل أ ن ه ا تستعمل ح ق ي ق ة فيه ولا تستعمل في الوطن إ ل ا مجازا كما ورد في ا ل ق ر آ ن و ا ل أ خ ب ا ر معظم ما ورد في ا ل ق ر آ ن من ك ل م ة النكاح ومعظم ما ورد أ و كل ما ورد في ا ل ق ر آ ن وفي ا ل أ خ ب ا ر من ك ل م ة النكاح فالمراد به العقد ولم يرد به ا ل و ق ت إ ل ا في حالات ن ا ج ر ة جدا من ذلك قول الله تعالى في ا ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة ثلاثه ف إ ن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ربما ي س أ ل السائل ف ي ق و ل أ ن ت م تزعمون أ ن كل ما ورد في ا ل ق ر آ ن من ك ل م ة النكاح فالمراد به العقل فهو ح ق ي ق ة في ا ل ع ق د مجاز في الوطن وكذلك كل ما ورد في ا ل ق ر آ ن وهذه ا ل آ ي ة المراد بها النكاح ل أ ن الرجل لو تزوج ا م ر أ ة طلقت ثلاثا ما تحل لزوجها إ ل ا إ ذ ا وطئها الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى ت ذ و ق عسيلته ويذوق عسيلتك ف إ ذ ا حتى ت ن ج ح زوجا غيره يعني حتى يتزوجها رجل آ خ ر و ي ط أ ه ا فهنا استعملت ك ل م ة النكاح بمعنى الوسط وجوابنا على ذلك أ ن ن ا نخرج ا ل ق ا ع د ة ونقول إ ن ك ل م ة النكاح هنا ايضا استعملت بمعنى ا ل ع ق د وبذلك لما استعملت هذه ا ل ك ل م ة بمعنى ا ل ع ق د وظنوا أ ن عقد كاف في هذه ا ل م س أ ل ة و أ ر ا د و ا أ ن يبنوا عليه أ ن الرجل إ ذ ا عقد على ا ل م ر أ ة ثم طلقها تحل لزوجها ا ل آ خ ر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلة فالوطء لم يفهم من هذه ا ل آ ي ة و إ ن م ا فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي ع س ي ل ت ه ويذوق ع س ي ل ت ك و إ ل ا ف ا ل آ ي ة ص ر ي ح ة في العقد ولا تدل على الوطء ابدا فإذا فإنما تنطرف فيه إذا إلى المراج العقد أنها أطلقت ولا تنطرف إلى الوطء تنطرف حقيقة إ ل ا بقيام القرينه ب أ ن ه ا مجال و ا ل ك ل م ة لا ي ع د ل بها عن حقيقتها إ ل ى مجازها إ ل ا إ ذ ا وجدت هناك قرينه هذا هو القول ا ل أ و ل و ا ل أ ص ح عند أ ص ح ا ب ن ا و أ م ا القول الثاني وهو قول ضعيف عندنا في المذهب قول لبعض أ ص ح ا ب ن ا وهو قول أ ب ي ح ن ي ف ة رضي الله تعالى عنه أ ن ك ل م ة النكاح ح ق ي ق ة في الوضع مجاز في العقد على مما ذهب إ ل ي ه جماهير أ ص ح ا ب ن ا وعلى العكس من ا ل ص ح ي ث عندنا قال أ ص ح ا ب ن ا في هذا القول ذ ي ا بعضنا ل ه أ في هذا ا ق و ل الضعيف عندنا وهو قول أ ب ي ح ن ي ف ة قال أ ص ح ا ب ن ا إ ن هذا القول أ ق ر ب إ ل ى اللغه ة اللغة من حيث اللغة هو أقرب أصحابنا قاله الشرع ولكنه فالكلام الذي من حيث الشرع الكلام الذي قاله أصحابنا أقرب ل أ ن هذه ا ل ك ل م ة ما وردت في الشرع إ ل ا و أ ر ي د بها العقل ولم يرد بها الوضع وقال الامام إ م ج ل الله ح م عمر و د بن اللغوي ز م خ ر ي ا إ م م ا ا ل ل المشهور الذي لا يخفى ذكره على أ ح د وهو حنفي ا ل مذهب قال القرآن العقل الإمام الزمخشري النتاح إلا بمعنى العقل. وهذا الكلام من الزمخشري رضي الله تعالى لم بمعنى من يرد رضي في عنه يرجح ما ذهب إ ل ي ه أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم من أ ن هذه ا ل ك ل م ة ح ق ي ق ة بالعقد مجاز في الوطء ففي ا ل ا س ت ع م ا ل الشرعي لم ترد هذه ا ل ك ل م ة إ ل ا بمعنى العقد و إ ذ ا وردت م ع ن ى الوطء فلابد أ ن تكون هناك قرينه ت ص ر ق ا ل ك ل م ة عن معناها الحقيقي الى معناها ا ل م ج ا ز وهناك قول ث ا ل ث وهو أ ن ك ل م ة النكاح ح ق ي ق ة بين العقد والوطء ك ك ل م ة العين ح ق ي ق ة في الاثنين مشترك لفظي يطلق على كلا المعنيين مثل العين تطلق على العين التي يبصر بها ج ن ت ا ن وتطلق على نبع الماء وتطلق على الجاسوس وتطلق على الاعيان من الذهب و ا ل ف ض ة وما سواهما ولها معان ك ث ي ر ة ذكرها علماء ا ل ل غ ة قالوا ك ل م ة النكاح أ ي ض ا مشترك ما بين العقد وما بين الوسط و ف ا ئ د ة الخلاف بيننا وبين أ ب ي ح ن ي ف ة أ و بيننا وبين القائلين ب أ ن النكاح ح ق ي ق ة في الوسط مجاز في العقد الخلاف بيننا وبينهم فيما إذا بامرأة فإذا قلنا إن النكاح الوطن رجل في وبينهم حقيقة زن إن حرمت هذه ا ل م ر أ ة على أ ص و ل ه وعلى فروعه قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف و ا كان ء و وطر وَلَا تَنْكِحُوا ر حلالاً حراماً مَا نَكَحَ إ ذ ا الرجل زنى رجل بامرأة امرأة نكح زنى حرمت رجل رجل على أصوله وعلى فروعه وقع ل أ ن الله حرم على الفرع أ ن ينكح موطوءه الاب وحرم على ا ل أ ب ي أ ن ينكح موطوءه الابن إذا、أطلع. قلنا النكاح عقيقة في و ط و أ م ا إ ذ ا جرينا على ما جرى عليه أ ص ح ا ب ن ا من مجاز النكاح العقد الوطن عقيقة في العقد مجاز في、الوطن. لو ثنى رجل ب ا م ر أ ة فلا ت ح ر م ل ا ع لا ى أبيه و ل على ا ب ن ه لا لا على تحرم أ ص ولا ه و ل على فروعه ل أ ن ه لم يعقد عليها وما فعله مغدر فهذا ثمر من ثمرات الخلاف بيننا وبين القائلين ل أ ن النكاح ح ق ي ق ة في الوضع مجاز في العقد وهناك أ م و ر أ خ ر ى تترتب على هذه ا ل م س أ ل ة لا داعي للاستطراد فيها نحن نعلم أ ن العقود ة تنقسم إ ل ى قسمين هناك عقود ل ا ز م ة وهناك عقود ج ا ئ ز ة لازمة عقود وعقود جائزة فلو أ ن إ ن س ا ن ا اشترى من إ ن س ا ن ا ت ل ع ليس له خيار في أ ن ي ف ت خ العقد بعد أ ن يتم عقد لازم إ ن س ا ن أ ج ر إ ن س ا ن ا دار ا شهرا ليس لا يجب أ ن ي ف ت خ العقد بعد ع ش ر ة أ ي ا م ي ق و ل لو أ ن ا م ا اريد أ ن ا ج ر ك ليس له هذا, ليس له هذا. ه ذ العقد عقد ا يُقال ز م لازم يلتزم فيه الطرفان ب ا ن ض ا ء العقد وقد يكون العقد لازما من أحد、الطرفين. قد يكون العقد الطرفين لازماً يكون من ج ه ة البائع وقد يكون لازما من ج ه ة ا ل م س ت ر ي قد يكون فيما لو شرط أ ح د ه م ا الخيار ما لم يسوقه ا ل آ خ ر مثلا على بعض ا ل آ ر ا ء وهناك أ م ث ل ة ك ث ي ر ة وقد يكون العقد ليس لازما عقد فيه خيار ك ا ل و د ي ع ة رجل اودع عند إ ن س ا ن شيئا هذا عقد ليس لازما من حق المودع في كل ل ح ظ ة يقول للمودع خذ وديعتك واعفني من هذه المبتدعه هذا عقد جائز وليس بعقد لازم إ ذ ا العقود تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م عقد جائز من الطرفين كعقد ا ل و د ي ع ة وعقد لازم من الطرفين كعقد البيع و ا ل ا ج ا ر ه وعقد جائز من طرف ولازم من طرف آ خ ر وهناك أ ق س ا م اخرى للعقود ا ل ذ ي ه م ن ا ا ل آ ن أ ن نتكلم عنها من حيث اللزوم وعدمه النكاح عقد ل أ ن ن ا عرفناه قبل قليل ب أ ن ه عقد كنا ت ع ر ي ف شرعا عقد يتضمن إ ب ا ح ة و ط ء بلفظ ا ل ت ز و ي ج أ و الانكاح أ و ترجمته فمن أ ي أ ن و ا ع العقود هو قال هو من أ ن و ا ع العقود ا ل ل ا ز م ة عقد النساح لازم من ج ه ة ا ل ز و ج ة قطعا ليس له الخيار قال وكذلك من ج ه ة الزوج على ا ل ا ط ح ليس له الخيار ما دام قد أ ن ض ى العقد فصار العقد لازما ل عقد النساح من ج ه ة ا ل ز و ج ة لازم بالاتفاق ومن ج ه ة الزوج على ا ل ا ط ح إ ذ ا فهو لازم لكلا الطرفين الزوج و ا ل ز و ج ة فليس للرجل أ ن يتراجع عنه بعد أ ن يمضيه وليس ل ل م ر أ ة أ ن تراجع عنه بعد أ ن تمضيه لكن ب ا س ت ط ا ع ة الرجل أ ن يطلق هذا موضوع آ خ ر الطلاق لا يجعل العقد جائزا عقد لازم لكن ب ا س ت ط ا ع ة أ ن يتحلل عنه ب و ا س ط ة الطلاق و أ ن ي ل ت ج م بكل ما يترتب على الطلاق من احكام وكذلك ا ل م ر أ ة تستطيع أ ن تترك ز و ج ك و ا ث ف ه الخدع المعروف شرعا ولكن هذا ما يجعل العقد جائزا يبقى العقد لازم ولذلك جعل الشرع له مخرج الا وهو الخدع أ و الطلاق ف لو كان جائزا ل م احتاج لا إ ل ى خدع ولا إ ل ى طلاق و إ ن م ا كان ب ا ت ط ا ع ت ه أ ن يثقه في اي و س ي ل ة من الوسائل وسنتكلم على هذا الموضوع حينما ي أ ت ي إ ن شاء الله و ا ل أ ص ل في ح ل ه ا ل ن ك ا ح ا ل أ ص ل هنا بمعنى الدليل ل أ ن ن ا قلنا إ ن ا ل أ ص ل استعمل بمعاني م ت ع د د ة من جملتها الدليل ا ل أ ص ل في ح ل ه الكتاب و ا ل س ن ة و إ ج م ا ع الامه اما الكتاب فقوله تعالى فانفحوا ما طاب لكم من النساء وقوله تعالى و أ ن ف ح و ا ا ل أ ي ا م منكم و أ م ا من ا ل س ن ة فقوله صلى الله عليه وسلم من احب فطرتي بل يجتن بسنتي ومن سنه النكاح وقوله صلى الله عليه وسلم تناسحوا تكاثروا ف إ ن ي مفاخر بكم ا ل أ م م يوم ا ل ق ي ا م ة وقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من رزقه الله ا م ر أ ة ص ا ل ح ة فقد أ ع ا ن ه على شطر دينه وذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ضمن لسانه وفرجه ضمن دينه كله ل أ ن الشرور ما تناص إ ل ا بهذين ف إ ذ ا تزوج ا م ر أ ة ص ا ل ح ة فقد أ ح ص ن فرجه فضمن شطر دينه والأحاديث وأكثر واحد هذا أحاديث جدا لا تخطى على أشهر أن أن تحصر في كثيرة تذكر من من منكم تخطى ولا ف ي م ا الثلاثه الذين جاءوا إ ل ى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أ ح د ه م إ ن ه مايريد أ ن يتزوج والثاني قال إ ن ه مايريد أ ن ينام والثالث قال مايريد أ ن ي ق ط ر فخرج إ ل ي ه م النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور وقال أ م ا إ ن ي أ ن ا م من الليل و أ ق و م و أ ق و م و أ ف ط ر و أ ت ز و ج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ا ل أ ح ا د ي ث في ذلك ك ث ي ر ة ولا داعي ة ل ل ا ت ف ر ا د بذكرها ف م ش ر و ع ي ة النكاح ث ا ب ت ة بالكتاب و ث ا ب ت ة بالسنه و ث ا ب ت ة باجماع ا ل أ م ة ومن مقاصد النكاح حفظ النسل النكاح له مقاصد من مقاصده حفظ النسل وحفظ النسل من الكليات الخمس التي جاءت الشرائع للحفاظ عليها حظ النسل وتوامه واستمراره إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة النكاح مقفا فمن مقاصد النكاح, النكاح ي عفاف النسل ان يعف الانسان ن نفسه لان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا بلغ سواء كان رجل أ و كان ا م ر أ ة ف إ ن ه لا بد أ ن يفكر ب ا ل م ر أ ة هذا شيء غريزي ما يحتاج لا الى تدريب ولا إ ل ى تمرين ما يحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا بلغ أ و إ ذ ا وصل إ ل ى سن البلوغ ما يحتاج ان يعمل د و ر ة في ا ل ج ا م ع ة يتعلم فيها كيف ي ص ل ب ا ل م ر أ ة وكيف يفكر بها لا الرجل يحتاج الى هذا ولا المراه أ ة تحتاج ن ل م الى, إلى و ب الرجل هذا ه غ ر ئ ز ما ت ح ت ا ج إ ل ى تعليم و ر ه ليس كل الناس قادرا على أ ن يقف في وجهها غريزه شيء عنيف شيء صعب شيء جبار يزيل الجبال يحرك الجدران يزيل الحواجز كل ما نرى اليوم من فساد أو اليوم معظم ما اليوم من فساد نرى من قائم على ا ل ج ن قائمًا على الجن ولذلك من مقاصد النكاح أ ن يعف ا ل إ ن س ا ن نفسه الرجل سيطلب ا ل م ر أ ة إ م ا طلبها ب ا ل ح ل ا س يطلبها بالحرام لو لم يكن النكاح مباحا لوقع لو الناس في الحرج كان من المحتمل أ ن يقع في المعاصي والنكاح مشروع ومع ذلك كثير من الناس يقع في المعاصي كيف لو لم يكن النكاح مشروعا لوقع لو الناس في حرج عظيم فمن مقاصد النكاح ي ف ا ف النفس الرجل يعف نفسه و ا ل م ر أ ة تعف نفسها ولا داعي ل ل م غ ا ل ا ة كل رجل في الدنيا يقول ما افكر في المراه أ ة اما كذاب و إ م ا غريب لا ثالث لهما اما أ ن ه كاذب كذاب وكذب وقح و إ م ا أ ن ه مريض مريض أ م ا كونه يفكر بالمراه أ ة ويعف ف ن ويعيش في ا ف صداع باطني عنيف ما مقبول ك كثيرة ر بالمرأة أخرى مقبول بواسطة عنها الله ويمتنع نعم صحيح يمتنع افتضاع الإنسان بين من مقاصد النكاح أ و ل ا الحفاظ على ا ل ن س ل ثانيا اعفاف ا ل ن س ل ر ج ل يعف نفسه و ا ل م ر أ ة تعف نفسها وبنفس الوقت ينال ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ذ ة التي يبغيها في النكاح فهناك مقاصد أ خ ر ى أ و منافع أ خ ر ى تكلم عليها العلماء لا داعي ايضا للاستطراد بذكرها ا ل ة وخجرت عادة ا ل ف ق ء من أ ص ح ا ب ن ا في المذهب وغيرهم في المذاهب ا ل أ خ ر ى أ ن يقدموا على مباحث النكاح مبحثا في خصوصياته صلى الله عليه وسلم فبعض الفقهاء فصلا فعل في فعل في تصانفهم وبعض الفقهاء مباحث بخصائصه وبعض على عليه معظم الروضة يقدموا النكاح خاصا الله كما إمام النووي وكما المالكية صلى وسلم يقدم هذا في ب د ا ي ة مباحث النكاح دون أ ن يعقد له فصلا مستقلا وبعض أ ص ح ا ب ن ا ر ض و اخلوا ن الله عين أ كتبهم من هذا الموضوع ك ا ل إ م ا م النووي هنا في, المنهاج. إمام النووي في الروضه م إمام ن النووي ه ا ا ج ل في ة قدم مباحث النكاح بمبحث النكاح خصوصيات النبي ا صلى ل ل عليه تبعا الرافعي وسلم ولكنه هنا في المنهاج تبعاً للإمام في المحرر في هنا ما قدم الرافعي لمباحث النكاح فصلا ب خ ص و ص ي ا ت ه صلى الله عليه وسلم ولذلك س م و ل تبعه ا ل إ م ا م النووي رضي الله تعالى عنه بما أ ن ه كان كتابه هذا مختصرا لكتاب الرافعي لم يقدم أ ي ض ا ب خ ص و ص ي ا ت النبي صلى الله عليه وسلم بفصل ولا ب م ق د م ة في مقدم ة النكاح ولكن الشراح جزاهم الله خيرا تكلموا على هذا الموضوع ستكلم ولكن ا ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ل و لماذا قرن الفقهاء ا ما بين مباحث النكاح وخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصيات لماذا ل ن ي ج ع ل خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في م ق د م ة كتاب الفقه قال لوجود ص ل ة م ب ا ش ر ة ما بين النكاح وما بين خصوصياته صلى الله عليه وسلم وذلك أ ن ه كان من أ ه م خصوصياته التي يتكلم فيها الناس قديما وحديثا والتي يثير المستشرقون و أ ص ح ا ب النفوس ا ل م ر ي ض ة من المنافقين من أ ب ن ا ء جلدتنا يثيرون حولها الشبهه ا ل ك ث ي ر ة هي نكاح النبي صلى الله عليه وسلم العدد من النساء اختصاص ا ل من ن بعدد ي ل الصلاة والسلام ي ه ب ع من النسوه فقد مات صلى الله عليه وسلم عن تسع من النساء في عصمته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتزوج ثلاث ع ش ر ة ا م ر أ ة صلى الله عليه وسلم ف ه ذ ه من خصوصياته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن اهم ا ل أ م و ر التي يمكن أ ن يوسوس الشيطان ل ل إ ن س ا ن فيها. يقول له كيف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العدد من النساء ولم يبح للمسلمين أ ن يتزوجوا ب أ ك ث ر من أ ر ب ع من ا ل م ت و ه أ ن ا ا ل آ ن ما أ ر ي د أ ن أ ت ك ل م ع ل ى هذه الشباب هذا عنه في مباحثة عامة في محاضرات عامة نحن لا نريد أن كتاب المتاح ناحية موضوع نتكلم آخر نريد ندرك نحن أن نتألع من ولكن في في فقهية بينه أربط أقول حتى ا لماذا ق ص ص ا ئ بين كتاب النكاح ا ل م قدم أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم على ي ه م ع ل مباحث النكاح مبحثا خاصا في خصوصياته صلى الله عليه وسلم لهذه المساله الصلاة هي ب ا ل ن س ب ة للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واجبات يجب عليه أ ن يفعلها منها الضحى كان يجب عليه أ ن يصلي الضحى والوتر كان يجب عليه أ ن يصلي الوتر ويجب عليه أ ن يضحي ا ل أ أو ض ح ي ة ا ل ض ح ي ة بتجديد الياء والسواء والمشاوره شاورهم في ا ل أ م ر هذه أ م و ر وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم الى جانب امور اخرى ب ا ل ن س ب ة لنا م ن د و ب ة أ و م ب ا ح ة النوم س ل و الثاني ج ب منها هذا ا ذ ذكرناه ي النوم ا ل محرمات تحرم على النبي, عليه منها الصدقة يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم منها قبل ل هدية و يقبل ل ا ص د ق ة ومنها شعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وسلم ومنها خ ا ئ ن ة الاعين ما كان لنبي أ ن تكون له خ ا ئ ن ة الاعين في ق ص ة الرجل الذي أ ه د ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دمه وقف ج ا ء و بين يدي رسول الله وصار الصحابه ما ت ط ع و ا ليقتلوه في نفس م ك ة وبعد ذلك نطق بالشهادتين ف ت ر ك و ا فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال اني أ م ه ل ت حتى تقتلوه فقال له يا رسول الله هلا أ أمأت ل بترفعين امات نقتل النبي الينا ن ب أن تكون له قائنة أعين هذا فعل نداله فعل خدسه ان يقابل、الإنسانو. الانسان إ ن س ا ل إ ن بوجه وبنفس الوقت في الباطن وسرا له وجه آ خ ر هذا ما رفع رجوله الرجل له وجه واحد والرجل ما يعمل هذه الاعمال ا ل خ ف ي ف ة النوع الثالث هناك تخفيفات أ و مباحات ابيح للنبي صلى الله عليه وسلم أ ش ي ا ء ما أبحت ل ن ابيحت、لنا. ما أ لنا منها ت ج م ي ج من شاء من النساء لمن شاء ولو ب ن ت س ه بغير ه ن من ا ل م ر أ ة ووليها متوليا ا ل ص ر ا ت ي ن يعني يجري العقد ة بصيغتي ا ل إ ي ج ا ب والقبول هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم م ب ا ح ة له ليست م ب ا ح ة لنا و أ ب ي ح له الزواج بالعدد من النساء وقد توفي صلى الله عليه وسلم وعنده تسع من النساء وكلكم تعرفون ا ل ف ك م ة في هذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما تزوج ش ه و ة كما يقول الكفر ا لو م س ت ق ي ن غ ي ر ه م ولو كان يريد أ ن يتزوج ش ه و ة لتزوج أ ج م ل ن س ا ء العرب بل لتزوج أ ج م ل ن س ا ء في ا ل أ ر ض صلى الله عليه وسلم وهذا أ م ر ما يحتاج إ ل ى جليل ت خ ل ف في رابعه النهار ولكننا لو درسنا س ي ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ذواجه لوجدنا أ ن كل النساء ا ل ت ي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن س ي ب ا ت متزوجات بظروف خ ا ص ة تزوجهن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا شيء وشيء آ خ ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام له حالات خ ل و ة ما يراه فيها أ ص ح ا ب ه ولو كان متزوجا ب ا م ر أ ة و ا ح د ة لشق عليها أ ن تحفظ كل أ ح و ا ل النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته ونحن ب ح ا ج ة ل أ ن نعرف كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة عن رسول الله حتى ن ت أ ث ى به ولذلك كان لا بد من العدد من النساء إ ذ ا نسيت احداهن ح ف ظ ة أ خ ر ى و ب ن ا ء ع ل ى ذلك نجد الآن السنة كثيرا من ا ل أ ح ا د ي ث التي ترويها نساء النبي عليه الصلاه ة واحدة والسلام وكل م ن ن تنفلت بأحاديثها لم ر والسلام ه ا م إما لأنها لم عليها وإما ر أخرى ر أ لأنها لأنها ة عليها نفيتها تفضل بطبيعة, بطبيعة ل ل الله صلى الله عليه ل ه و س ذكرا رضي يا عائشة الله تعالى عنها فلو كان رسول الله سيدة عليه يتدوج رسول وسلم شهوة فلو صلى الله عليه وسلم يتزوج شهوة لما تزوج النساء اليائتان التي يئسن من ا ل و ل ا د ة ومن الحمل ومن ا ل ت ي يئسن ح ي ا ة الانوثه افضل وبعض نساء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما كانت ترغب ف الرجل ومع ذلك تزوجها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلو كان يريد ت ز و ج ي أ ن يتزوج, يتزوج ش ه و ة لتزوج أ ج م ل النساء الموجودات لأن من هي ص ا ح ب ة الحظ السعيد من هي أ ك ر م ا م ر أ ة في هذه ا ل أ ر ض يمسح و لها أ ن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أ ش ر ف نساء العالم ا ل ت ي في نزل شأنه من القرآن ل ا س و ا ب مضاعف لهن و ا ل م ع ص ي ة أ ي ض ا تضاعف عليهن من عصينا الله تعالى ولهن من الخصوصيات ما ليس ل أ ي ا م ر أ ة في ا ل أ ر ض من هي ا ل م ر أ ة التي يريدها رسول الله وتقول لا ما ن يكون ه ذ م احد أ يفكر في هذا نهائيا ما ي ق ط ر ببال عاقل اصلا وبناء ذلك هذه ا ل أ م و ر ما اثيرت إ ل ا في عصرنا عصر ذل ا ل إ س ل ا م ي عصر ذل المسلمين ليس الاسلام الذي ذل ولكن عصر ذل المسلمين حينما جهلوا دينهم وجهلوا ح ق ي ق ة ت ش ر ي ع ه م وابتعدوا عن سيره نبيهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصاروا إ ا م ا ع ه لكل ناعق وناعق في, في الارض هذه أول أمر, امر بديهي ا وأنا أتكلم ف هذا ا لا م و و و ض ع ل ل ولم ه ت ن يحتاج ا أمام الأمر ن بالنسبة لنا ن ن المسلمين ما أمر بديلي ي ح إ ل ى نقاش ولا يحتاج إ ل ى دليل و إ ذ ا أ ث ي ر هذا ا ل أ م ر ي ث ا ر أ م ا م أ ن ا س ضعفاء الايمان إ ي م ن الأناس أمام ا ل ذ ن يعرفون الحيئة ع عن... عن ديننا العظيم وعن نبينا العظيم وعن خلقه العظيم ولا يعرفون شيئا عن ت ش ر ي ه ن ا يمكن أ ن يصدقوا مثل هذا الكلام مع الاسف هذا الكلام ما نسمعه إ ل ا في هذه ا ل أ ي ا م إ ل ا قبل ذلك لو ق ر أ ت م كتب ا ل س ي ر ة كلها ما تجدون واحد يتكلم في هذا الموضوع نهائيا ل أ ن ه ما كان يثار والامر أهول اهون ل ل ن ي ع الصلاة و من م ان ا يتكلم ز و شعوة ج وإنما ا ن من ج مطلحة الدعوة والله سبحانه وتعالى لتزوج فيه ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ما كان يجوز له ان يتزوج انا يجوز لي ان ل آ أ ت ز و ج الف ا م ر أ ة الحسين الحسن تزوج ثمانين ا م ر أ ة وبعض ر ج ا ء العرب بعض رجال العرب تزوج ما يزيد عن مئتي امراه والمغيره احصن خمسين امراه ل ل لكن في الاسلام بهذه الدوافع التي ذكرناها إ ل ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا بنفس الوقت لو مات ن س ا ؤ ه ما كان يجوز له أ ن ي س ت ج د ل غيرهن من النساء صلى الله عليه وسلم وأما النوع والمكرمات وسلم وهي وزوجات رسول وسلم وثوابهن وعقابهن مفضلات مضاعف الرابع الفضائل التي كانت النبي الله جدا الله الله سائر النتاء صلى عليه صلى عليه على كثيرة فهي وما ه ن ّ يقومون ؤ بان يكون هناك امور مؤمنين وما يكون هناك امور مؤمنين على المؤمنين أن ن ي و ا زوجات ا ل ن ب ي صلى الله عليه و س ل م السؤال ن ب ي عليه صلى الله و ل منزلة م أمهات م ا م ن ن ي و ل يقاون لنساء ا بإخلاف النبي الله ت صلى عليه و ل ل ل م فإنه أبو ر ج ل ل ل و ن س ا وأمن النبي ؤ ه فهن أمهات م م ؤ ي يقاون ويحرم ن المؤمنات ن ولا لهم سؤال لساء ل أمهات ا صلى الله عليه وسلم إ ل ا من وراء سجاب فاسالوهن من وراء ا حجاب و أ ف ض ل و ه ن خ د ي ج ة ثم ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة و أ ف ض ل نساء العالمين مريم بنت عمران ثم ف ا ط م ة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل نساء العالمين على الاطلاق ثم ا ل س ي د ة خ د ي ج ة ثم ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة ث م أ ح س ا م النكاح ب ق ي ة الموضوع الاستطراد في خصائص النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م م ي ك ك ن أن تقرؤه في اما ل وسهل ك ت ا واضح ب وهو ي ح ت احكام ج في تفصيل أما أ النكاح من حيث الوجوب ا ل ن د ب و ا ل إ ب ا ح ة و ا ل ك ر ا ء ة والتحريم ف إ ن ه يختلف باختلاف حالات الرجل و ا ل م ر أ ة ل أ ن التفصيل الذي نقوله في حق الرجل نقوله إ ج م ا ل ا في حق ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن محتاجا للنكاح يحتاج الى ا ل م ر أ ة ي ط ل ب ويرغب بها عنده ميول إ ل ي ه ا و ا ض ح ة وفي نفس الوقت يجد الوربه عنده ن ه ر ا ل م ر أ ة وعنده نفقتها وعنده ما يحتاج إ ل ي ه أ م ر الزواج يتوق إ ل ى ا ل م ر أ ة ويجد ا ل ن ف ق ة فهذا يستحب النكاح في حقه ولو كان خ ص ي ا ما دام يتوق إ ل ى ا ل م ر أ ة ل أ ن التوقان ل ي س بالجنس فقط التوقان إ ل ى ا ل م ر أ ة قد يكون للجنس وقد يكون ل ل ا س ت ئ ن ا وبناء على ذلك قد تجد الرجل يشيب يبلغ من الكبر الايقيه ب ت و ل ا و ك ذ ل ك ا ل م ر أ ة قد تبلغ ا ل س ن ا ليس ك ب ر الرجل ة وتطب ل ي للجن ولكن ل أ ن ك ل ا والمرأة ن الآخر ه ذ ه حقيقة ا ل ح يتوق ا الإنسانية ة ف ا ل ر للمرأة ج ل ل ي س ش ر ط ا أن يكون من ناحية الجنة ولكنه من ن ا ح ي ة الجنس ع ا د ة يكون أ ع ن ف ويكون أ ق و ى وغالب الكلام يتوجه نحوه ولكنه قد لا يكون من أ ج ل ه ف إ ذ ا كان الرجل ي ت و ق إ ل ى ا ل م ر أ ة ب أ ي نوع من أ ن و ا ع التوقان وهو يجد ا ل ا ر من النفقه والمؤنى والمهر و ا ل ك ت و ه وغير ذلك ف إ ن ه ي ن د ب له أ و يستحب له أ ن يتزوج في خ ب ر البخاري ومسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ف إ ن ه أ غ ض ل ل ب ص ر و أ ح ط ن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ف إ ن ه له وجاء و ر و ا ل إ م ا م أ ح م د وابن أ ب ي ش ي ب ة وابن عبد البر عن عفاف بن وداعه, أو وداعة انه ع أ أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أ ل ك ز و ج ة قال لا قال ولا جاريه قال لا قال وانت صانع موسر قال نعم والحمد لله فقال اذا انت من اخواني الشياطين ان كنت من رهبان النصارى فعقلهم ل وان كنت منا فاصنع كما نصنع فان من سنتنا ل النكاح وهذا هو هذا الحديث فيه ولكن ذكره الشاعر فذكرناه هذا الكلام الذي قلناه من استحباب النكاح مع وجود السوقان و ا ل أ ه ب ة هو ما ذهب إ ل ي ه جماهير فقهاء المسلمين وعلى ر أ س ه م ا ل ا ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه ابو ح ن ي ف ة ومالك والشافعي و أ ح م د بن محمد رضوان الله عليهم جميعا وذهب ا ل إ م ا م داود الظاهر إ ل ى وجوبه عملا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم ا ل ب ا ء ة ف ل يتزوج والباء منهم من فسرها ب ا ل و ط ي ومنهم من فسرها ب ا ل أ ر ب ة أ ي وجد أ ه ب ة النكاح وعلى كل حال من كان يتوق إ ل ى ا ل م ر أ ة ويجد ا ل أ ه ب ة قال الامام داود للقادر رضي الله ت عنه ا ل ى ع ب أ ن ه يجب عليه أ ن يتزوج ولكن الجماهير لم يقولوا بوجوب الزواج والسبب ذلك في أ و لا نذكر لكم ا ل أ م ر من ا ل ن ا ح ي ة ا ل أ ص و ل ي ة وبعد ذلك نتكلم ع ل ى ا ل أ م ر من الناحيه ا ل ف ق ه ي ة أ و نذكر ما ذكره أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم أ م ا من ا ل ن ا ح ي ة ا ل أ ص و ل ي ة فقد ذكر أ ص و ل ي و ن ق ا ع د ة ح ا م ة وهي أ ن ا ل أ م ر إ ذ ا أ ط ل ق في ا ل ش ر ي ع ة ف إ ن ه ينصرف إ ل ى الوجوه ك ل نم بع ي اشتر ي س ي غ ه فعل أ و ص ي غ ة ا ل أ م ر بشكل م ق ت ص ر حيثما وردت في الشرع ف إ ن ه ا تنطلق إ ل ى الوجوب ن ا ص ر فيها هذا إ ل ا أ ن ه ا قد تخرج عن الامر أ م من ر غيره إلى ل ع ا ن فتنطلق ي عن الى و و ج ب إ ل غيره من المعاني, المعاني. كالنجب و ا ل ت ر ش ا د والتاديب و ا ل ا ب ا ح ة وغير ذلك من ا ل أ ح ك ا م ا ل أ خ ر ى أ و المعاني الأخرى او ل التي أ أ خ ر ى ص ن ه ا ا ل بصوليون إ ل ى سته وعشرين مانع اذا وجدت القرين يخرج عن القاعد ة ا ل أ ص ل ي ه عن الوجوب إ ل ى المعنى الذي ت ص ر ف القرينه الي ه قالوا ومن القرائن التي تصرف ا ل أ م ر عن ا ل و ج و ب إ ل ى غيرهم ن المعاني من الذي او ي ب ا ح او غير ذلك من القرائن التي تصرف ا ل أ م ر عن ا ل و ج و ب إ ل ى غيره من المعاني ا ل أ خ ر ى من ندب واباحه قال ان يكون ا ل م أ م و ر به مما تستهويه النفس, النفس وتشتهيه الاصل في التكليف أ ن ه جاء يلزم يل يل ا ل إ ن س ا ن بما فيه كلفه وبما فيه مشقه ة ذ ا ت ل في ش ت ه ي حتى يبتل الإنسان ويظهر خ د و ع ه وعدم خ د و ع ه ف إ ذ ا قال الله ل ل إ ن س ا ن قل ي الله ي ل ز م ه ما فيه كلك وبناء على ذلك يقال ان ا ل أ م ر للوجوه أ و يقال ان ا ل أ م ر للندب مثلا ولكن إ ذ ا قال الله ل ل إ ن س ا ن أ و أ ن ا إ ذ ا قلت لعبدي قلت له تعال ي عبدي خذ هذا الطعام الطيب كله وجاءوا اكلوا ج ه ل س و ر ة أ ك ل و ا ا ت ا ن ا ل أ م ر ي ط ا ع ة لي ام اكله شهوه ما ادري ت ج ع ر ف ن ي أ ن ا ما أعلم م اعلم أ والله سبحانه وتعالى إ ي ف ك ل ب ت ن ا ا ل ل ه يعلم البواعث لا شك في هذا ولكن الله تعالى يريد أ ن يقيم ا ل ح ج ة على الخلق ل ل ج ا ن ع بما فيه كلفه هل يفعلون أ و لا يفعلون قال العلماء ف إ ذ ا أ م ر الشارع ب أ م ر ما يظهر فيه هذا الابتلاء و إ ن م ا فيه حث على ش ه و ة من شهوات ا ل إ ن س ا ن قال هذا ما يكون في الوجوب يخرج عن معنى الوجوب بعد ذلك كون ه ل ل ن ذ ب او كون ل ل ب ا ح هذا معنى اخر لكن انا الان ا ق ط ع لانه ليس ل و ج و ب ل ي ش ق ا لانه ل هنا شهوه لو اننا قلنا يا معشر الشباب من استطاع منكم ا ل ب ا ء ة فليتزوج وهذه هذا... المساله ي ح ت ا ج الى امر من الشرع وهنا في الجهل فلا ت ز و ج و والكفار يتزوجون والمسلمون ي و يجد يتزوجون الكفار ا ل و م يتكفي في مراه ا في تاسر اليوم ع براءة يتزوجون الكفار يتزوجون. والمسلمون يتزوجون. إذا هذا المسأل ما تحتاج إذا النبي عليه الصلاة والسلام فينا ما قال للناس يا يا باب استطاع فكما هذا لا يحتاج إيجاب ولا المرأة عليه تثريل عليهم لأن هذا أمر ما إلى أمر يريد أمر يتزوجون يتزوجون يتوقع يتزوج يجيب وطلب من أن أن منهم فيطلبون معشب مطلب ويطلبون ا ل م ر أ ة فهذه ق ر ي ن ة تدل على أ ن ص ي غ ة ا ل أ م ر تصرف عن الوجوب إ ل ى غيره من المعاني ما مندوب مباع مسألة العامة العلماء الأمر الأمر أمرا بما وراء عليها بأحاديث القاعدة الأصولية إذا جاءت وكان الأمر فيه كان أمرا الإنسان كون أو وبأجلة أخرى أخرى أخرى ذلك هذه إذن نستدل عند أن فيه يستهيه صيغة كان أ م ر امرا ب ا الإنسان كان تميل م إليه نفس أ بما يرغب فيه ا ل إ ن س ا ن فهذه قرينه ص ا ر ف ة ب ا ل أ م ر من الوجوب إ ل ى غيره من المعاني ما هو المعنى المسألة المراد المراد قامت المراد المراد الذي النجب نباحة الأخرى لها النجب أتباع والأدلة هنا لنا النجب هو إليه هل هو أو هو هذه هل به به به أو أو لتقول وليس عن قرينة يبحث تطرف إن به أجباحا ومن ل الوجوه القاعدة الأصولية ل ا يراثبه ا ا هذه ع ة ع د علماء الشريعة ومن هذا القبيل, من هذا القبيل ما ن ه ذ ا ل ق ب يقوله ل ما ي علماء التوحيد بان الله تعالى لو ن ت ق الجبل فوق الناس آمنوا. لو نفق الجبل ن آمنوا نفق ا وقال ا س لو لهم ل فوق الناس وقف الجبل في الفضاء قال آ م ن و ا و إ ل ا خ ط و ا الجبل عليكم وامن آ م ن ل ن ا س ه آ م و ا خوفا ا من ل ج ب ل و ن و ا حبا في الله تعالى في و ق ن ا ع ة ب خ ب ر الله تعالى و ب م و ا ج ه ة الله بالنسبه لنا نحن ب الظاهر الله يعلم البواعث لكن نحن ما نعلم ب ق ه ر ما نعلم قد يكون لهذا وقد يكون لهذا ولذلك لا يكون ا ل إ ي م ا ن مع ا ل إ ك ر ا ه و ا ل ت أ ج ي ل لا إ ق ر ا ه في الدين قد تبين الرشد من الغيب ا ل إ ك ر ا ه ما يبين ا ل ح ق ي ق ة كل إ ن س ا ن قادر على عن ذكره ا عندما كانت ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ق ا ئ م ة كان ب إ م ك ا ن المسلمين أ ن يكرهوا الناس جميعا عن ا د خ و ل في ا ل إ س ل ا م ولكن يسلمون هل حقيقة؟ ا هو ا ل إ س ل ا م جاء بتخيير ا ل إ ن س ا ن لا إ ك ر ا ه الدين قد تبين ا ل ر ج د من ا ل غ ي ب ومع ذلك دخل كثير من الناس في الاسلام نفاقا حتى يفسدوا الاسلام وكيف لو أمر بالإكرام؟ ما يتبين حقيقة ما يتبين حقيقة هو ناتج عن رغبة أم ناتج عن خوف وخشية كان الأمر بالإكرار؟ التخيير ما ما يتبين يتبين الإيمان ناتج أم حقيقة حقيقة رغبة ناتج عن عن نعلم وكذلك ص ي غ ة ا ل أ م ر إ ذ ا وردت م و ا ف ق ة لما ي س ت ه ي ه الانسان ويرغب ويحب و ت م ي ز نفسه اليه ما تكون بالوجوب تكون ق ر ي ن ة خ ا ر ف ة ل ل أ م ر عن الوجوب إ ل ى الندب أ و إ ل ى المعاني ا ل أ خ ر ى التي تحتملها صيغه على س ن ا ل آله ا الله في الأسبوع ق د م نتنه بقية السلام على الموضوع على